أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف من ميم كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 سُنَابَياتًا أَمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إلا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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ خَسِرَوٓا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ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 قال ما منعك الا تسجد ان امرتك قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها Rujuk Inak mina al-sa'irin. Qal anzirni ila yomi yubathlon. Qal ك من المضرين قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم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 Fawaswasalahum al-Shaytan untuk berdialah ma'amuriyanya min sawaiti ma. وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْهَا ذِي الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَالَ سَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمْ يَنْ صحيح فدلناهما بغرور فلما ذاق الشجرة وَأَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَبْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدٌ مُبِينٌ Qalla Rabbنا ظلمنا أنفسنا وإلَمْ تغفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ هَبْطُ بَعْضُ كُبْلِ بَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٍ إلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُ يَا بَنِي ادرا ما قد انزلنا عليكم لباسا يوارس اتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله ذلك من ايات الله لنعلمهم يذكرون يا بني لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم ووقبينه من حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إنه جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشا اتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِمْ وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بدأكم تعودون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 Kul, Inna maḥẓur Rabb-ya al-fawāḥ shamaẓar minha wa maẓṭan wal-ithm wal-baghī b-ghair al-haq wa antušrūkū billāhi ma lam yunazzil bihi sultana wa antuqūlu 'alal-Allāhi أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينك رسلا منكم يقصون عليكم آيات فمن التقا وأصلح فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا هُوَ لَأَكْأَلَّكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أطلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلقن جمل في سم الخياطة وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم من هاد ومن فوقه غواش وَكَذَلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نَكْلِفُ نَفْسًا إلَّا وَسَعَاءً أُنَاكِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى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 Fazan muazzinu binahum al-agnatul lahi al-azzalim, wna da' a'ashab al-jannati a'ashab al-nar, ahadu wajdna ma wajdna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 وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يقمعون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 قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم, أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم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 وما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وَقَرَوْا عُثُولَ حَيَاةِ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَامُ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ مَاذَا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانَ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جئنا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 ان رَبكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُنْشِئُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُرْجِلَ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَقْلِبُهُ حَزِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَرْضُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُ رَبَّكُمْ تَطْرُعُ وَخُفِيَ إِن وإنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين Wahai yang mengutus angin bershagah antara tangan rahmatnya, hingga ketika aku bertemu dengan seorang di antara mereka, dia berkata, "Kami telah datang ke negeri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 وَدَبْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِنُذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ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 A fela tektakun Qala yang telah mencabal oleh kawmah Ina lana raka fiyisafahah Wainna lana zunukah minalkabin Qala ya kawm ليs ziisafahah Walakini rasulun min rabil alamin Abalungkum resalaat Rabbii, wa ana lakum nasihun amin. Awa agib tum anjaaakum zikum mera Rabbikum, ala raja واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وسادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباده أبتلا بما تعيذنا إنكم من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء إن سميتها سميتها أنتم وأبا وما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كلهوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُنَّ صَالِحَةَ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ لَا اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وَأَذْكُرُ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ من بَعْدِ عَادٍ وَمَنْ أَوْعَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُغُرِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 وَنُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةِ مَا سَبَقَتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَ هَاوِيًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا آمَنَ رسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكثروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أَو لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَمْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِن عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَجَرَنَا اللَّهُ مِنَّا وَمَا يَنْتُونَ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن تخير الفاتحين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 Tumpa bedalna makan sijatil hasanah hatta afau hatta afau, watalu kudam sabaan al darah wal sara, fakaznahum baghtetoh, wahum la yashurun. Walau ن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرآن يأتيهم بأسنا بياتهم هم نائمون أو أمن أهل القرآن يأتيهم بأسنا أي يأتيهم بأسنا ضحون وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Awalam yahdiyyul-lazin yarithoon al-azza min baghd anha. Al-lau nasha'u asadlahu bithuluhim, wal-tubag ala qulubihim, faum la yasma'un. Tilkal Quran qusu'alaika min ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين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 قَالِينَ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم في العون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون Kauju, awujh, wa aqwa, wa awul fil meda'il, hashirin, yatu'k bikkul sahirin alim. Wajah asaharatul gaon. Kauju, inna lana la ajrad in kunnana lhamul وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا أَنْتَ الْقِيُّ وَإِنَّا وَإِنَّ أَنَّ كُنَّا نَحْنُ الْمُلْقِينُ قَالَ انْقُوا فَلَمَّا الْقَوْسُ حَرُ أَعْيُنًا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 يغونب هنالك وانقلب صادرين وانقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم بي قبل ان ااذن لكم ان إن هذا لكم ما كونتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأجلكم من خلاف ثم لأصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا صدرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أذناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهر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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا ألف رعون بالسنين بالسنين ونقص من الثمرات علما يذكرون فَإِذَا جَاءَتْهُمْ يُحَسُنُهُمْ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِهَا وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا الطَّائِرُ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا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 Wakau kaum najirin, wla maa wqa'alihiu al-Rizq, qaloo ya Musa, d'ulaa Rabbak bima ahd al-udzak, laik kashfta an al-Rizq, lalu min al-nalak, فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل منبالغوه إذا هم ينكسون فانفروا قُمنا منهم فأغرقناهم في اليم بإنن كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأرثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض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 وَجَاءَ وَسْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلْنَا لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إنكم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 وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ يَارُوا نَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ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 Allah Subhanak Tubatul Aleyk wa Ana Awalul Mu'minin. Qul Ya Musa Inn Istafaituk Ala Nasib Risalati wa Bukalami. Fakhud Ma Ataituk wa وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُلْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُوا قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلًا قَانَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِهَا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 سفيلا اتخذوه كانوا ظالمين ولم سقط في أيديهم ورأوا أنهم قضيوا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويوفينا لإن لم يرحمنا ربنا ويوفينا لنتونا من الخاطئ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 Maknanya, Inilah kaum yang telah melemahkan Aku dan hendaklah mereka membunuhku, jadi janganlah Aku berperang dengan musuh-musuhku, dan janganlah Aku menjadi musuh kaum yang zalim. Inna al-lezine attakhadu al-jil sejenaluhum ghozabun min rrabihim Wazilta wafil hiyata di dunya Wakavallik najizil mufterin Wal-lezine amilu s-siyyat thum taubu min dhaadihah wawamanu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 الذين يتبعون رسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المُكرو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 ويحي ويوميت فأمن بالله ورسوله النبي الأمي النبي الأمي الذي يؤمن بالله و وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَمِنْ يَعْدِلُونَ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباق الأمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوم أن اضرب بعصاك الحجر تَنَبَّجَسَتْ مِنْ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَتْ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَضَلَّ النَّعَلَ عَلَيْهِمُ الغَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 فبدل الذين غلمو منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يظنون وَاسْمَعَنَّ عَنِ الطَّرِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ الْحِيتَانُ يَوْمَ سَذَتِهِمْ شُرْعَانًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ نَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَجْلُو بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْ فَتَعِظُونَ قَوْمًا لَّا هُمْ مُّهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُونَ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِئْنَا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما هو عن قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق وَدَارَ سُوْمَا فِي وَالدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُوْنَ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُمْسِكُوْنَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ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 أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا وكنّا ذرية من بعدهم.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 Ayah di Allah, Fahu al-Muhtadi, wmi yudzil, Fau'laikohul Khassin. Waladz darahna lJannah makfiran min alJinn walIns, lahun qulubul la yafquan bIha.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 وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْمَنْ خَلَقَ لَا أُمْمَةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إنك يديمتي أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنَّهُ إِلَّا نَزِيرٌ بِ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُمُنَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ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 tak taatikum ilah bantah, Ysaelul k kah nak hafid n ghal. Ul inna mahu hahul Allah. Ul inna mahu hahul الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرء إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لستكثرت من الخير وما مسني السوء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 فَلَمَّا أَسْقَتَهُمَا دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا قَالَ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُمَا شُرَكَاءَ فِي مَا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعونكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أبفالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Amlahum angul yang menaikkan dengan itu, amlahum tangan yang menurunkan dengan itu, amlahum mata yang melihat dengan itu, amlahum telinga yang mendengar يَكِيدُونَ فَلَا تُظْفَرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَجْعَلُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَى الَّذِينَ يَنظُرُونَ إليك وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا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 هذا دَصَائِعُ مِرْبِطٌ وَهُدَى وَرَحْمَةُ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُلْنَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَانطُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون